شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَبْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 أَم النَّبِيُّ أَوْلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِنَّا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبي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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذَا جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا اهْتَزّتِ الْأَرْضُ وَبَلَغَتِ الْقُنُوبُ حَنَاجِرَ وَتَذُرُّ النُّونُ بِاللَّهِ الرنونا.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 اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا مَا سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَنَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون وَكَانَ وكان عهد الله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 وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَأَن يُعْلِمَ اللَّهُ الْعَاقِبَةَ مِنكُمْ وَالْقَائِدِينَ بِإِخْوَانِهِمْ هَلْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا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 فإذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَنُخْرِجُكُمْ بِأَمْثَالِ انْحِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخير أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَوْمَ لَمْ يَجِدُوا لَهُ دَفْعًا وَلَوَاءً وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنُودٌ لِّلَّهِ يُّقَاتِلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّالِحِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عليهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَأَرْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وَأَنَّهُ رَسَقَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم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 وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النبي يَا نِسْوَةٌ نَكِحَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا واقرنا في بنيتك وما لا تبرج نتبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله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 وَالذكرِرينَ اللهه كَسييرَ وَذكِراتِ أَعَدَ الله لَهُم مَوْصَِةَو وَأَجَرًا عظمَا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 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَنِّعُ عَلَيْكُمْ وَمَا لَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَتِّعُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ لِمَا دَامَ عَهْدُكُم بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ فَمَا عَلَقُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مَسْرَحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِن وماذا أجل لك أزواجك لكن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء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 يُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْمَنَ تَقَرَّ عُيُونُهُم وَلا يَحْزَنُن وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِنْ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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ فَنَمْتَعَ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُّطْعِمَ مِسْكِينَ وَلَٰكِنَّ كَانَ لَهُنَّ مَوْعِدٌ كُلُّ أَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ آتُ بُدُ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَكَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا أخواتهن ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائهن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤمنوا اللهم ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يبذون المؤمنين والمؤمنات دون غير مكتسب فقد احتم بهم تهانه واثم مبين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا دِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يؤذين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 ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 اقُمْ وَهَوِنُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيما إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَنُونًا مَّجْهُورًا لوعذبَ اللَّ المُنَافِقينَ وَالمُنَافِ قاتِ وَالمُشِْكينَ وَالمُشْركَاتِ وَيَتُوبَ اللهَّهُ عًَا مِنينَ وَ مِنات وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورَ الرحيمَا.